إِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ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 ذيكم ولا تضاروا ان لتضيقوا عليهم وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن وْضَعنَّ لكُم فَآتُهُ أجرَهُم وَتَمعُ بَينَكُم بمَعوف وَإ تَسَرتُم فَسَتُ بِ لَ أُخرى لافِقذ سَاعةٍ مِن سَاعاتِ وَمْ قُدِرَلَيْهِ رِزْكُهُ فَيوفِقُمْ إِماا آتَهُ الله لا يكَِّف الله نَفْسًَا إلَّا اتها شاجعل الله بعد عسر يسرا وكاين من قريه اتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا